الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا الحمد لله كلوها من القلب كلوها من قلوبكم الحمد لله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 ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو نعم المولى ونعم النصير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم يطعم ولا يطعم لا تأخذه سنة ولا نوم لم يلد ولم يولد سبحانه سبحانه منزه عن المقائص كلها متصف بكل كمال واحد في ألوهيته واحد في ربوبيته واحد في أسمائه وفي صفاته سبحانه سبحانه قل الله أم مالك الملك تعطي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيبك الخير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 لا اله الا الله و الهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم و الهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم وإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثم استوى على العرش يغشي الليل الميار يطلبه حفيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر ألا له الخلق والأمر ألا له الخلق والأمر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 الملك القدوس السلام المؤمن المعين العزيز الجبار الوتكبر سبحان الله ما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح لو ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سبحانك يا رب سل الواحة الخضراء والماء جاريا وهدي الصحار والجبال الرواسيا سل الروض مزدانا سل الزار والنباء سر الليل والاصباح والطير شادية سل هذه الانسان والارض والسماء سل كل شيء تسمع التوحيد لله سارية ولو جن هذا الليل وانتد شر مدى فمن غير ربي يرجو صبح ثانية الا هم مع الله أإله مع الله أإله مع الله لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا محمد رسول الله هو الذي أرسل رسوله بالهجى ودين الحق ودين الحق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 لك معجزات باهرات جمة وأجلها القرآن خير مؤيدي ما حرفت أو ضيرت كلماته شلت يد الجاني وشال معتدي وأنا المحب ومجتي لا تنفني عن وجدها وغرامها بمحمدي قد لا مني فيه الكفور ولو درا نعمل الايمان به لكان مساعد يا رب صل على الحبيب محمد لي فيك يا ارب الحجاج حبيبو نور لايون وللقلوب طبيب في الارض احمد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 وقال تعالى يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ثم أما بعد وحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بحضراتكم مع فطفضة يوم السبت أنا اليوم على موعد أيها الإخوة والأخوات مع الموت القادم عنوان هذه الحلقة الموت القادم وما دعاني لهذه المسيرة أيها الإخوة والأخوات لحينما انقضى عام هجري جديد ذعب بأياميه وليانيه إلى الله بحسناته وسيئاته لا ندري أقبر الله منا حسنة لا ندري أقبر الله منا الصلاة والزكاة والحج والعمرة هل قدر الله منا السعي بين الناس بالخير وبالكلمة الطيبة وبفعل الخير هل تقبل الله منا الحسنات وتجاوز عما فعلنا من سيئات سبحانه وتعالى عام قد انقضى لن نعلم به إلا يوم القيامة فيوم القيامة أيها الإخوة هو أصعب الأيام التي سيلقاها ابن آدم عند الله منذ أن خلقه الله سبحانه وتعالى وهذا اليوم الطويل الذي لا يعلم مداه إلا الله في يوم كان مقدار خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا في هذا اليوم العصيب سنقف سويا أيها الناس أمام ميزان ميزان من؟ أمام ميزان المولى سبحانه وتعالى ليحاسبنا الله عن هذه الأيام ماذا أكلت وماذا شربت وماذا فعلت عن صحتك في هذا اليوم وفي كل ساعة وفي كل لحظة هذه الأيام التي ذهبت من بين أيدينا إلى الله عز وجل كذلكم أستقبل عاما جديدا هجريا لا ندري هل سنعيش فيه أم سنموت أمد إحدى يدي مصافحا مودعا سنة قد انقبط وأمد الأخرى أيها الإخوة والأخوات لأستقبل عاما جديدا لا ندري ما نحن سنصنع فيها أيها الإخوة والأخوات تشغلنا دائما الأمور السياسية على أن نتذكر هذا القادم الذي نغفل عنه كثيرا أيها الإخوة الأخوات الموت والحديث عن الموت أيها الإخوة ينبغي لكل عاقل ولكل مسلم أن يعيش معه بقلب صاف لا بقلب ساه الله فهذه الحياة التي ترونها عما قليل ستنقضي وستذهب وأنت أيضا ستنقضي وستذهب أنت مجموع أيام إذا مر يوم وأسبوع وشهر سرعان ما ستنقضي حياتك وفجأة تنزل ورقة مع ملك الموت يأتي ليأخذ تلك الروح التي في هذا الجسد ويذهب بها إلى الله عز وجل كثير من الناس يغفل عن الموت معنى لا يغفل عنك قال الله تعالى وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت من وتحيد وجاءت سكره الموت بالحق ذلك ما كنت من وتحيد وجاءت سكره الموت بالحق ذلك ما كنت من وتحيد أي جاء الموت الذي كنت قبل ذلك إذا ما شعرت بألم تذهب مباشرة إلى الطبيب فجاءت الشف السكرة التي لا يبدي مع طب ولا دواء لا طبيب ولا دواء ولا مسكنات والموت أيها الإخوة والأخوات صعب جدا على ابن آدم إلا المؤمن الصادق مع ربه والشهيد الذي يقدم الروح لله سبحانه وتعالى سكرات الموت هذه البداية يا إخوة والأخوات يعيش الإنسان في هذه الحياة الدنيا ما يعيش أيام طالت أم قصرت وفجأة يأتيه ملك الموت شئت أم أبيت لابد أن تفارق هذه الحياة تفارق البيت تفارق الزوجة تفارق الأولاد تفارق العمل تفارق الأحباب فجأة تسجل حول لك ولا قوة وحينما ينام الإنسان على فراش على فراش موته في هذا الوقت العصيب أيها الإخوة والأخوات تأتيه السنين والأيام يتذكر ما صنع في هذه الحياة ما قدم من خير وما قدم من شر فإذا ذاد الخير إذا بالملك ياتي من السماء يبشره بجنة عرضها السماوات والأرض ولكن المصيبة أيها الإخوة ليس في الموت فالموت آتٍ قاتل آتٍ لا محالا قل إن الموت الذي تفرون منه أي تهربون وكما قال تعالى وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد تحيد يعني تذهب فتحيد إلى الطعام تذهب إلى الطعام فتاكل الطعام خوفاً من الموت فأنت تأكل خوفاً من الموت وتشرب خوفا من الموت وتذهب إلى الطبيب خوفاً من الموت فكنت تحيد الطعام والشراب وإلى الطب والدواء والأطباء خوفاً من الموت فجاءت السكرة التي لا ينفع مع طعام ولا شراب هذه المصيبة الأولى التي يلقاها ابن آدم عند الموت مصيبتنا جميعاً أيها الإخوة والأخوات عند الموت في السكرة لذلكم ينبغي أن يتنبه كل مسلم. لهذه السكرة ماذا ستصنع فيها وكيف ستقاومها أنت بهذا الجسد الضعيف كيف ستلقى تلك السكرة هذه السكرة أيها الأخوة والأخوات مصيبة القبرى على ابن آدم وإذا أردت أن ترى هذه المصيبة فانظر إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر إلى الحديث التي ترهب القلب وتشل العقل تماماً وتجعل القلب والعطل لا يتحركان في أي مكان أيا كانت الأمور والأحوال وإن كانت هناك المليارات لا يفكر في تلك المليارات ولا الجنيهات ولا الدولارات ولا اليورو ولا الاسترين ولا إلى غير ذلك أيها الإخوة الأخوات نحن في انتظار السكرة يطرى من منا سيعيش في هذه السنة من منا, من منا يضمن حياته لحظة وأنت تشاهدني الآن هل تضمن أن تسمع مني كلمة بعد هذه الكلمات. أخي الحبيب أشك في هذا الأمر فإذا جاء الموت تأتيك السكرة وأصعب ما في الموت السكرة لذلك قال تعالى وجاءت سكرة الموت بالحق هذه السكرة إذا أردتم أن تعرفوها جئت ليكم برواية جديدة ربما لأول وهلة أو لأول مرة تسمع هذه الرواية وهي في الصحيحة للشيخ الألباني رحمه الله عندما اتمع بني إسرائيل وقالوا هيا بنا نصل لله ونسأل الله في ركوعنا وفي سجودنا أن يحيي, أن يحيي الله سبحانه وتعالى رجل من القبور يخرج إلينا يحدثنا عن سكرات الموت فكانوا يخشون من الموت ودعوا الله عز وجل وبعد الانتهاء من الصلاة خرج من باطن الأرض ميت وقال لهم لقد ميت منذ مئة عام وقد خركت إليكم بأمر من الله عز وجل خرج لماذا يقول لهم ما زالت السكرات التي كانت تأتيني عند الموت ما زالت الآن في حلقي وفي جسدي أشعر بألامها إلى يوم هذا لم تنتهي منذ أن ميت منذ مئة عام وتعالوا إلى الرواية أيها الإخوة يا أولا ما أردتم إلي فقد ميت منذ مئة سنة فما سكنت عني حرارة الموت فما سكنت عني حرارة الموت أي سكرات الموت فهي أعظم من ضرب بالسيف وأعظم من ضرب بجميع الوسائل التي يتعذب بها ابن آدم من مقامع الحديد إلى غير ذلك يقول فقد مت منذ مئة سنة فما سكنت عني حرارة الموت حتى كان الآن حتى كان الآن فادعوا الله عز وجل يعيدني كما كنت والرواية برقم تسعة في الصحيحة للشيخ الألباني رحمه الله من منا تحمل ذلك مئة سنة وبتعذب بسبب سكرات الموت هيا بنا نذهب إلى حبيبك المصطفى في صحيح البخاري في أيامه الأخيرة جاءوا بركوة إناء فيه ماء من شدة سكرات الموت على رسول الله فكان يتألم صلى الله عليه وسلم فيضع يده في الإناء ثم يخرج الماء ثم يجعلها على جبينه صلى الله عليه وسلم ثم يقول سبحان الله إن للموت لسكرات اللهم هون على محمد سكرات الموت هذا هو حبيبكم هذا هو المصطفى هذا هو المقرب إلى ربكم هذا هو المصطفى والمجتبى من الخلق سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يشعر بألام الموت وبسكرات الموت فانتظر أخي الحبيب فانظر أخي الحبيب ماذا ستصنع هذه السكرات لو أن كل ممثل وممثلة تذكروا هذه اللحظات والله ما ارتكب المعصي أبدا ولا فسد العالمين ولا فسد الإنس ولا الجن فالممثل حاليا عندنا والعياذ بالله في الوطن العربي يفسد ولا يصلح ما رأينا منهم واحد يصلح ما وجدنا إلا الفساد علموا شبابنا كيف يسيرون مع الفتيات كيف يزنين والعياذ بالله مع الفتيات كيف يفعلنا الفاحشة كيف ارتكبنا الجريمة وارتكبوا الجريمة هكذا علم الممثل العربي الشباب المسلم الممثل الإسرائيلي خدم وطنه وخدم شعبه وخدم قضيته وتحول العالم من كرهه إلى اليهود إلى حب اليهود وإلى العمل تحت أفدام اليهود لو علم كل ممثل وممثلة كل ممثل وممثلة ما ارتكباه من المعاصي والذنوب لو فكروا لحظة واحدة لو فكروا لحظة واحدة في سكرات الموت والله ما ارتكبوا المعاصي أيها الإخوة والأخوات ولماتت لذة الشهرة في قلوبهم وحب, وحب الشهرة والمفاخرة للناس والعياذ بالله أيها الإخوة ماذا أنتم فاعلون في هذه السكرات وماذا أنتم قائلون لملك الموت عند السكرات من منكم سيستغيث ويستجير والله أخي الحبيب حينما تأتي هذه السكرة مصيبة هذه السكرة أن ملك, أن ملك الموت يأتي ابن آدم فيحتوشه يعني يعمله عملية شلل من العمود الفقري سبحان الله ولولا ذلك لأخذ يجري ابن آدم في الصحاري والبراري من شدة سكرات الموت ملك الموت عمل عملية شلل لللسان وللإيد والرجلين شلل تان في الجسم لولا الشلل اللي في الجسم ده لكل واحد فينا لن يصرخ ويجري من شدة ساكرات الموت لكن المصيبة عندك شلل لسانك شل ايديك تشلت رجليك تشلت حتى كلمة آه مش قادر تخرجها من فيك سبحان الله كلمة آه واحد ما يجيلي شوية مغس يصرخ يقول يصرخ آه أما سكرات الموت لا تقول لي مغس ولا أي ألام بأي مرض فوق كل مرض فوق كل مرض والعاذ بالله إذلك النبي كان يتصبب عرقاً يقول يا سبحان الله, سبحان الله سبحان الله أن للموت لها سكرات لأن هون علي سكرات الموت بفا رسول الله المصيبة الثانية التي يلقاها ابن آدم عند الموت رؤية ملك الموت رؤيته أيها الإخوة الرسول يقول والرواية عند الألبانية رحمه الله ورواة ترمزيه أيضا يقول صلى الله وسلم إذا حب الله عبدا استعمله اللي ربنا بيحبه يوفقه كده عند الموت يموت موتة يموت هو بيخطف في مسجد يقول كلمة كده للناس هو بيتكلم يموت تعالوا كده نشوف كده الكلام اللي أنا بتكلم تعالوا نشوف كده حاجات عملية الناس الطيبة الناس المؤمنة الناس الصلحة الناس الصدقة ده رجل, رجل مسلم ذهب إلى المسجد الحرام وهو ساجد دخل المسجد الحرام وهو ساجد مات شايفينه؟ ماته هو ساجد ومن مات ساجده بعث يوم القيامة ساجده نطبق الحديث على الواقع إذا حب الله عبدا استعمله الله شوف ده شهيد في فلسطين ميت بصه شفت السورة شوفه شوفه البهجة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربه ناظرة وجوه يومئذ مسفرة ضحكة مستبشرة شوف شوف شوف المنظر ضحك مستبشر طيب هو مبتسم كده ليه وهو بيضحك كده ليه لأنه شاف شاف ايه شاف الجنة شاف الجنة يا إخوانا عارفين عن إيه الجنة؟ شاف الجنة تعالوا شوف الرواة الصحيحة التي تحدثنا عند الموت تعالوا شوف علامات حسن الخاتمة كده تعالوا يا اخوانا شوف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا حب الله عبدا استعمله كلنا وما استعمله يا رسول الله قال يؤثر له عملا صالحا يقبضه عليه يا حبيب يا رسول الله يعني trolls يعني الواحد ما يموت ش LEE MC يعني يا شيخ سالم يعني الواحد الإنسان الصادق مع الله المؤمن الصادق مع الله فجأة يروح عمل عمر وهو بيعمل العمر يخش المسجد النبوي أو المسجد الحرام يموت في المسجد ما دي حسن خاتمة ده استعمال ربنا للعبد ده نتيجة الإخلاص في الدنيا حياتك كلها كان فيها إخلاص فهنا يحصل لك حسن حاجة اسمه حسن الخاتمة يا سلام تعالوا شوفوا الآية دي آيات ربنا امام في المسجد دول ناس قاعدة في, في مسجد بتسمع للشيخ في المسجد وهو عمال يتكلم الشيخ في المسجد شايفينه هتشوفوه دلوقتي هو بيتكلم ياريت بس مخرجنا يجيب صوته ياريت والله طيب ممكن تجيب الصوت يا أستاذ حمدي طيب لم يتسنى ناسة طبع عمال يتكلم دلوقتي عن الموت خلي بالكم وبقولون خلي بالكم من الموت فجأة بص خلي بالكم استمعتوا هاي شايفين شايفين بصوا كده ركزوا معها شوية السماعة تقع وقعت السماعة مات مات على جنبه ايه اليمين راحظة وعلى القبلة انتم راحظة الله اكبر شوف ركز معها تاني نوبك سواب ركز شوية ادى ماسكها والسماعة بيتكلم بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل يتكلم وخلي بالكم من الموت بص بص بص خلي بالك اه اه بص خلي بالك كان اخر كلامه كان فيه لفظ الجلالة وبدت السماعة تسقط بص بص اه ايه على كتف اليمينه شايف إيده اليمين الله أكبر ذي حسن اسمه حسن الخاتمة إذا حض الله عبدا استعمله كلنا وما استعمله يا رسول الله قال يؤثر له عملا صالحا يقبضه عليه الله أكبر الله أكبر يا أمة الإسلام وفي رواية وفي رواية أخرى أيها الإخوة والأخوات عن البراء بن عازب ربي الله عنه أرضاه يتحدث يقول كنا في جنازة لرجل من الأنصار فجلس النبي صلى الله عليه وسلم على شفير القبر وجلسنا معه وكان معه عود ثم قال مرتين أو ثلاث هكذا, هكذا هي الرواية استعيذوا بالله من عذاب القبر استعيذوا بالله من عذاب القبر استعيذوا بالله, استعيذ بالله من عذاب القبر فقلنا نعوذ بالله من عذاب القبر ثم قال صلى الله عليه وسلم إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزلت عليه ملائكة من السماء بيض الوجوه معهم أكفان من الجنة وحمط من الجنة مسك من الجنة تنزل الملائكة على العد سواء كان في المسجد أو في بيته أو في أي مكان فيسجأ أيها الإخوة معهم الكفن حريم الجنة ومعهم مسك الجنة والملائكة يجلس بين يدي الميت وعلى يدي الميت مد البطر هو, هو شايفهم كده نايم وشايفهم مد البصر. تبدأ الملائكة تطلع الروح منين يا اخوانا خلي بالك وراكزوا معايا اول حاجة من الاظافر اظافر الصوابع خلي بالك والملائكة تسيبك لحظات يعني تطلع من الظافر شوية وتريحك شوية وزاك تلاقي الميت عمال يتصبب عرقا حاجة غريبة عرق شديد المؤمن يموت بعرق الجبين ودي من علامات حسن الخاتمة ورواية حسنة عند الشيخ الألباني رحمه الله فيتصبب عرقا الميت يتصبب عرق ليه نتيجة يعني سكرات الموت الشديدة طب خلي بالك وبعدين يقضوها من تحت الأظافر بتاعة الصبع الكبير والصبع اللي بعدي واللي بعدي والبعدي لحد ما يطلعوا بيها على القدم ويريحوا شوي خلي بالك بعد كده يطلعوا إلى الساق ويريحوا شوي يطلعوا بالروح إلى الحقوين بعد كده للبطن بعد كده للصدر بعد كده أعلى الترقوة في هذه المنطقة هنا الملايكة تتوقف فجأة ياتي ملك الموت بالبشرة يقول له ايه يجي عنده أذنه اليمين وزاك الميت المبتسم زي ما انت شوفت الميت المبتسم ده يقول له ايه اياتها الروح الطيبة لان روحك سكنة جوة الجسم جسمك ده عامل زلبونيان الشقة اللي انت سكن فيها وانت عبارة عن الروح زي الروح كده لكن ايه كنه الروح ويسألونك عن الروح كنه الروح ايه, إيه من امر ربي الله منعرفش كنها زي وعد شبه ملاش دعوانت وما اتيتم من العلم الا قليلة يا ايات والنفس الطيبة في الجسد الطيب وخرجي الى رب راد عنك غير غضبان يا الله اللهم اجعلنا منهم يا رب كلوا جميعا اللهم اجعلنا منهم يا رب يا بذكر الله مطمئنه بالبشره الطيبه المباركه يا نعم ارجيعي الى ربك راضيه مرضيه فدخلي في ايبادي ودخلي جنتي الله ايتها الروح الطيبه في الجسد الطيب اخرجي الى رب راض عنك غير غضبان الميت هنا يتهلى الوجه بالبشريات تلاقي ابتسامة عريضة على وجه الميت ما يخافش شوف كان الأول فيه قلق وخوف ورعب وهلع فيطمئن فتخرج الروح بسهولة بسهولة ويسر فيضعها فيه الكفن الحرير من الجنة الكفن من الجنة وبعدين يحط عليها المسك بتاع الجنة ياه اللهم جنة منهم يا رب اللهم جعلنا منهم يا رب وبعدين الروح الطيبة دي تتلف كده والملايكة حوالين سيدنا ملك الموت وبعدين فأهل الأرض بقى الأروح الطيبة اللي في الأرض تشم رائحة طيبة فيصعد بها ملك الموت إلى السماء الأولى فيترك الباب الملك إلا على باب السماء الأولى يقول له إيه من ملك الموت؟ معك حد من معك قال فلان ابن فلان بأحب الأسماء ليه أؤذن له هو ده مرضى عنه ربنا رضى عنه نفتح له يقوله نعم أول ما يفتح له باب السماء الأولى سيدنا أدم ساكن في السماء الأولى والكوكبة من الأطهر وآخر ساكن في السماء الأولى وفيها الملايكة فيشم رائحة طيبة جاي من الأرض يقوله الله روحوا من هذه. واي يمسك هذا ايه الروح الطيبة دية ورحتها الطيبة دية روحه من هاد فيقول ملك الموت روح فلان ابن فلان يتهل الميت فرحان اوش حتى يصعد بها للسماء... إلى, السماء... الى السماء السابعة وهنا... وهنا يسمع الصوت ان الله قد رضي عن فلان ابن فلان الله يا ايتها الروح الطيبة خرجي لرب من راضي عنك يصعد بها ولسه الميت تحت بقى بيروحوا جيبوا له تسريح الدفن وعملين يجهازوا في الكفن بتاعه الناس عمال جهازوا لسه طالع فوق خليبه الكرة كذا فيصعدوا فيسمعوا ملك الموتي ان الله قد ربي عن فلان ابن فلان فوسعوا له في قبر مدى البصر وفي رواية سبعون زراعا يعني ايه يعني قبره ايه, إيه روضة من رياض الجنة يا بخته عدى ده عدى خلاص ده ما كانش زاه الله في الدنيا لما كانش ظالم ولا فاجر ولا حافظ ولا نمام ولا مغتاج ولا قدف الله الله الله الله الله هو اكبر فينزل ملك الموت الى الارض المغسل بعمل يغسل فالروح تقول له عجل عجل يلا خلص بسرعة عجل عجل الروح بتنبيع المغسل غسل بسرعة ده أنا ربنا ربي عني خلص, خلص. أنا تهرى خلاص يلا خلص, يلا خلص. وبعدين الروح تنادي فبعد ما تنادي سبحان الله الاتلاع المغسل عمال إيه يصرع أو سمع لا بس ده من عند ربك بقى وبعد كده يكفنوا الكفن اللي, اللي بتاع الجسم ده يحطه فيه كفن وخلي بالك الأموات والرواية صحيحة بتتباهى بهذا الكفن لذلك أحسن كفن الميت كفنه على السنة الصحيح ولبسه حاجة حلوة ليه هيدنه بيها لحد يوم القيامة والأمواد بتتباهوا بعض بليه بالكفن فتمام كده يتحط شلوه على الأعناق راح يصلوا عليه هو عمال الميت ولعجلوا عجلوا إلى خير يوم منذ ولدتني أمي بسرعة خلاصوا عوزة روح الجنة بتاعتي في القبر وحمل على الأعناق وصاروا بالجنازة إلى القبر وحفروا القبر شوفوا منظر القبر كده مع مخرجنا هذا هو القبر الذي على السنة النبي كان بيحفر في باطن الأرض احنا دلوقتي بنعمل القبر بتاعتنا دورين لوج واحد فوق واحد بعدين على طول بقى دورين دلوقتي وبنعمله بالرخام والجرانيت وبنعمله بالصراميك ايه ده ايه ده؟ هناك نازم نعمله حاجة كده تلق بيه؟ ده كان وزير وكان وكان وكان وكان والله ده انتو اقول لكم بس حرام عليكم والله ده الحاجات اللي انتو بتعملها دي ما لها قيمة خالص ولا ده يساوي لبيناه من لبنات الجنة في القبر البرزخ القبر ده في جنة هناك اخواننا مدنية ما احنا عمرنا اطبعها اعمارنا اربعه عمر الدنيا وهو قصير اعمار امتي ما بين ال 60 وقليل من يجاوز ذلك يا حبيبي يا رسول الله العمر الثاني عمر القبر وده طويل شويه شايفين بنحفر لتحت كده وبعد كده نردم عليه التراب الله اكبر شايفين يا اخواننا نهايتنا هتبقى ايه خد معاه أقول لي بالله عليك خد إيه معاه خد معاه عمارة خد معاه الأراضي العمال يسرق فيها وينهى فيها ديت شايف القبر بنظاره عامل إزاي سلم يا رب سلم شايف الماء بتاعت عامل إزاي يا رب, يا, رب يا رب سلم يا رب سلم يا رب لا إلا ما يرحمنا ربنا والله يا أخوانا تبقى المصيبة مصايب والله كل واحد يبص نفس الشباب يبصوا كده يبصوا شوف إنها عاملة إزاي اجري ويسعى زي ما أنت عايز الله أكبر يا أخواننا الله أكبر أنا والله نسيت أنا كنت بقولي آخر حاجة كنت بقولها نسيت والله الواحد ما بيشوفه القابرة ده بينسى بينسى كل شي شعاف الواحد يعمل إيه هناك يا أخواننا الواحد فينا بيختم الظلمة كل الناس بتختم الظلمة إلا من رحمة ربي مش كده ده ضمت القبر حاجة أصعب ولا شكل الملاكين في القبر يا أخوانا أصعب يعني كل ما الواحد يعني بعد الموت شدائد شدة بتقابلها شدة بتقابلها شدة إلا العبد الصالح المؤمن الصادق مع الله عز وجل ربنا يجعلنا منهم يا رب الله ما أمن يا رب يحملوه يا أخوانا ويذهبوا بيه إلى القبر بقى خلي وعند... يقولوا عجلوا بيه عجلوا بيه إلى خير يوم منذ ولداتنا أمه فالقبور الحفرة التحت نشلفوه ما تبنوش فوق فالرواية الصحيحة رواية جابر نهان النبي أن نرتفع ببنيان القبر من على وجه الأرض بقدر شبر قدر شبر يعني ما تبنيش حاجة له. ده نهني النبي صلى الله عليه وسلم ما تعملش بقى القوض الكبيرة والضخمة ده فيه راقصة وكاد ممثلة قديمة قبل ما تموت عملت لها في البستين هنا يا إخوانا لها قبر ولا القصر وحطت في القبر بتاعتها كيف وعينت واحد ياخد مرتب من البنك كامل على الفوائد بتاعه الفلوس قال بان ياخد فوائد من الفوائد ديت البنك يطلع له الراتب بتاعه طول السنة السنه يشغل التكييف في الصيف وفي الشتاء في الصيف يشغلها يعني اللي في الصيف يشغلها البارد وفي الشتاء يشغلها الدافي شفت التفكير ده تفكير الفراعنه اللي كانوا مشكرين بالله عز وجل اللي كانوا على الكفر ولا عز بالله ما همش في مخهم المسلمين دول مش في مخهم اه مش حاسبينها صح الصهر بالليل واللعب البلاء ويعني مش عاوز أقول لك ردنا يسأل الله أن يرزقنا الإخلاصة في القولة في العمل فعشان كده يا أخواننا القبور بتاعتنا دي محتاجة مننا إلى تصحيح عاوزين نتطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم اسمع معا وهنا العبد المؤمن يدخل القبر تعالوا بقى نركز شوية بقى فجأة النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه ملك من السماء فيقول يا محمد أدرك صاحبك يعني أدرك صاحبك إلحأ بسرعة إجري بأكسى سرعة في واحد من أصحابك مات موتى طيبة الملائكة نزلت من أجله تغسله وتكفنه الله أكبر فنظر إلى أصحابه أيها الناس من من أصحابه مريضا مرضى الموت ومات قالوا لا ندري فتفكر النبي قال إنه ساعة سعد بن معاذ جاءه سهم في كاحلي في غزوة الخندق دخل الإسلام ومات وعمره كام 36 سنة دخل الإسلام 30 6 سنوات في الإسلام واهتز له عرش الرحمن الله يعني اهتز يعني دار العرش دورة كاملة لسعد بن معاذ ونزل من أجليه سبعون ألف ملك ووصل النبي إلى دار سعد وأراد أن يدخل فوجد كوكبا من الملائكة مكتب على سعد بن معاذ فما استطاع أن يدخل إلى جسد سعد بن معاذ ودخل وحاول أن يدخل فلم يستطع فقال لأصحابي قفوا مكانكم فإني أرى ما ترون فإني أرى ما لا ترون ورأاه ملك ورأى الشوق في قلبه لسعد فأنا خاطر في جماحه لمحمد لكي يصل إلى جسد سعد ووصل إلى جسد سعد وشم رايحة الجسد فوجد المسك والطيب فقال ما أطيبك يا سعد حيا وميتا وحملت وحملت على الأعناق حمل الجسد على الأعناق وتعجبت الصحابة وقالوا يا رسول الله لا نحمل ثقلاً الجسد خفيف معلوم إذا مات الميت فقل جسده لكن الصحابة ينادوا على حبيبهم يا رسول الله لا نحمل ثقلا فقال جسد خف من السيئات قال جسد خف من السيئات وأن لسعد سعد وكث موقف أعزه الله به حينما وقف أمام ظلم اليهود مبال الذين وضعوا أيديهم في أيدي اليهود مبال الذين وضعوا أيديهم في أيدي اليهود يأتمرون بأوامر اليهود ويسجدون ويركعون ويسبحون الليل النهار لليهود ما بالها أولا ماذا سيصنعون عند الموت وماذا سيصنعون بعد الموت وماذا سيصنعون في القبر ماذا هم قائلون حينما يتخلى عنهم اليهود والأمريكان ماذا هم قائلون لله يوم القيامة وفي القبر في القبر ويوم القيامة ماذا هم قائلون لله عز وجل أيها الإخوة والأخوات موقف من أجلي خف الجسد وجئ بسعد وحفروا له الحفرة وأنزلوا سعدا أنزلوا سعد الحفرة وأغلقوا عليه الباب وأغطوا عليه الطراب وأحالوا عليه الطراب منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ووقف النبي على جسدي على قبر سعد ثم قال هذا الذي نزل من أجليه سبعون ألف ملك ضمه الآن القبر ضمه والله لو نجى منها سعدا لنجت منها أمة محمد هكذا أيها الإخوة عشنا مع هذه الرحلة الطيبة الصادقة مع الله فهل نحن صادقون مع الله لكي يصدقنا الله عند موتنا فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون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 لتنعم وما ان كان من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب اليمين آيات يفصلها الحديث حديث حبيبك المصطفى محمد الله يا الله تعالوا نشوف الوجه الآخر الله يخيرك وهديناه النجدين طريق الخير واضحة في طريق تاني اسمه طريق الشر اللي بيمشي فيه ويستمر عليه لازم يموت على سوء الخاتمة يموت المرء على ما عليه فلو واحد مشرك يموت على الشرك لو واحد بيحب الخمر وبيشرب الخمرة واستمر عليها وما منها بيموت وبيشرب الخمرة لازم يموت وبيشرب الخمرة أو واحد مدمن النساء زي الممثل اللي ماتوا بيزن في المعادي تضيحها وممثل آخر كان بيشم الهرورين في القبور ومات وهو بيشم الهرورين اللي بيعيش على حاجة لازم يموت عليها يا أخواننا واللي ما كانش بيصلي هيموت وهو ما بيصلي واللي كان ظالم ولديه هيموت على الظلم وشه بيسود عندها الموت والعياده بالله وشه بيسود أجاركم الله واللي كان ظالم وشه بيسود تعالوا نشوف الموقف الآخر يا أخواننا تعالوا نعيش مع بعض لحظة صفاء تعالوا كده نرجع لأصلنا أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا دا كنت حاجة لخلقة ده ربنا كنت نطفة وعلقة ومضغة وبعدين عضن وبعدين كسى العظام لحم ويقول الله ثم أنشأناه خلقا آخر بقى شبابه كوة بعد كده أي ثم أنكم بعد ذلك لميتون هتموت والله بس يا فرحتك لو موتت زي ما انا وصفت كده اما الثانية مصيبة وكرسة تعالوا نشوف مع بعض الناس اللي بيتموت على سوء الخاتمة يا اخوان تعال في نفس الرواية والرواية صحيحة ده واحد شافينه في الحمام ميت وبشرب او بشرب مخدرات ومات ولا عازوا بالله لا اله الا انت سبحانك يا عربي الله اكبر الله اكبر آه. شايف ده وده واحد شانق نفسه في الحمام يا شانق نفسه مات شايفينه اهو ميت مشنوق منتحر والمنتحر كافر الى جهنم وبئس المصير شوف سوء الخاتمة شايف يا اخوانا منتحر ازاي قول يا رب سلم يا اخوانا شايف ده بتعطى الهرورين مات وبتعطى الهرورين ده راجل عنده واحد وخمسين سنة شايف الهورين حواليه ازاي؟ في جوه منزله وقعد القعدة بتاعته شايف الهورين حواليه ازاي شايفه؟ خد شم زايدة مات يا الله مائح وشهيدا وجاءت كدرة الموت بالحصة وجاءت كما كل نوصي بالحق دارك ذاك كما كل اسم المتحير عند في حافظ ذلك يوم الوعي عند كل نفس ديفا سفير وقت نس من هاذا فكشف عنك ضوا اشفتك عنك يا فاء اتى ذكرك اليوم حديثا هذا ما لا ينسي يا فيديه انا كلت صحارياني ده ذلك ما كنت من وتحين تفر وطهر بمسكين هذه النهاية يا الإخوة لكل ساهن لاهم هذا جرز وإنذار لكل لاعب لكل ساهن لاهم لكل لاعب لا يرضي ربه سبحانه وتعالى وأخذ الحياة كلها صرمحة وأخذ الحياة كلها سكر وعربضة وأخذ قورة أنها يعني فلوس ودول كانوا في مالهة ليلة شافين دول عدد كبير ده فين كانوا فين في طايلاند بلد العاصي والذنوب الشباب العربي اللي بيروح طايلاند عشان المعاصي والذنوب فجأة كانوا في المالهة بيشربوا الخمور فجأة تولى بيهم بقى جسد زبانت بشافينهم كده ما خرجش منهم واحد هما بيشربوا الخمور في بنكوك عاصمة طايلند آه يا مسكين شفوا النهاية عملت زي اخوانا شفوا الجسس التفحمت دي شفوا كل دون كانوا بيشربوا خمرة وكانوا مع بنات وفحل السكر يا طرى كان فيهم كان واحد عربي يا طرى كان فيهم كان واحد مسلم يا طرى كان واحد فيهم مسلم تصور خارج من بلده في الخليج أو فيه دولة كذا أو كذا وراح فين شايف لا يعملت زي يا الله يا الله يا الله يا أصحاب القلوب القاسية شايفين المنظر شايف شايف بحاول يسايفه ده قتله خلاص سكرة بحاول يسايفه بس بعد أي بقى بعد مسكين شايف الموت بيجي فجأ الله أكبر شوف حبيبك صلى الله عليه وسلم ويصف هذه الأشياء يقول إن العبد الكافر والعبد الفاجر والظالم تأتيه الملائكة في صورة بشعة في صورة بشعة في صورة مخيفة لذلك تجد الميت في حالة رعب وهلع رعوب خايف مضطرب عزفر قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم أين المفر عاوز يهرب هتهرب فين يا مسكين في أرض خير أرض الله هتهرب تروح فين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم فإنه ملاقيكم فأين تهرب أين المطار هتهرب تروح فيهم ملائكة سود الوجوه باعهم حمط من النار وكثا من النار فتنزلوا على هذا الظالم والفاجر وآكل أموال اليتيم ظلما وعدواما وآكل المراث والذي اختصر ونهب وصرق وظرم العباد هكذا يأتون هؤلاء يقول صلى الله عليه وسلم وإن الكافر إذا احتبر أتته ملائكة العذاب بمسح كساء شعر يعني بمسح فيقولون اخرجي صاخطة سلم يا رب يا ستير يا الله يطلعوا الروح بطريقة تانية الملائكة جاية ومعها مرزبات من النار عارف المل... المرزبة اللي هو المقمع الحديدة الحديد الضخمة المحطوطة في حتة خشبة كده بترفعها والدق بيها دي الحديدة الضخمة دي المرزبة الضخمة تصور كم عدد الملائكة الله أعلم عدد كبير جاءوا من هناك من النار برمزبات من النار بكثل من النار فيأتون الميت بهذه الصورة البشعة فيضربونه على أصدابه طرقات مجعل مرزب الوحد اخواننا صعب لو ابتمع الإنس والجن يرفعه من على وجه الأرض ما استطاعه ما يعرفوش لمرزبات خاصة لا يقوى عليها إلا هؤلاء الملائكة فيضربونه ضربات موجعة على الأقدام فتفر الروح من الأقدام إلى أعلى الصدف فتتلقاها الملائكة بالضربات الموجعة تنزل على الأقدام فتنزل بالضربات وتصعد بالضربات وأكذا يعذب فتجد الميت قلق حيران يريد أن يسرخ ولا سراخ ولا صراخ ولا مغيث له إذا استغال قال تعالى والملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق كما قدمتم في الدنيا وألهبتم أجساد أهل الإيمان فالجزاء من جنس العمل إياكم أن تظنوا يا من تسلخون هؤلاء الأطهار إياكم أن تظنوا أنكم ستفلتون من عقوبة الله عند الموت قبل القبر قبل القبر إياكم أن تظن هذا هو المصير لكل ظالم وفاجر هذا هو المصير اجعل هذا المصير مصدى عينيك حتى لا تظلم الخلق والعباد وحتى لا تضيق على عبد من العباد وإن أمروك بذلك فالأمر أمره والحكم حكمه كل الله مالك الملك فيصرخ ابن آدم صرخات من الداخل يتألم وليس هناك مسكنات مسكنات مفيش مسكنات وحيل بينهم وبين ما يشتهون نفسه يستريح شوية مفيش فيأتي ملك الموت وينادي بعلى الروح لما تصل إلى أعلى الترقوها اسمع إلى القرآن وأما إن كان من المكذبين الضال فنزل من حميم فنزل من حميم فنزل من حميم شوف العذاب شوف الوصف الدقيق صورة الواقعة ده عند الموت يا إخوانا وأما إن كان من المكذبين الضال فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين الله الله حق حق ويقين حق ويقين اخرجي صاخطة ملك الموت والله خرجي صاخطة عليك سخط ربنا وغضب ربنا تخرج فيحملها ملك الموت ويصعد بها للسماء فلا تفتحوا لها أبواب السماء فتلقى من السماء إلى الأرض ولذلك الناس تشيل خشبة الميت كده وشيلون عمال يرجع لورا مش يجري الميت المؤمن يقول قدموني قدموني تلاقي الميت بيجري والله يسرع الخطة على الأرض مش بيترفي لا ولا ده يسرع الخطة تنفسك الميت بيجري بيه فعلا أما الثاني عمال يرجع الوراء يرجع يرجع يرجع مش هصرع القبر مش هافي النار ابن آدم عند باب قبري يصرخ وثلاث صرخات يسمعهم من في السنة ولا ينسى معه ملصائقة يصرخ مش عاوز يروح يصرخ ما تودنيش مش عاوز أروح لا إله طب نروح لفاصل مع المخرج لأنني لا أقوى على الكلام أيها الإخوة والله لا أقوى على الكلام والله طوكف صعب طوح تسري والملائك حولنا طاب المساء <تصفيق> إن الفناء قد كتب على كل شيء ومن ظن غير هذا فهو واهم إن كل شيء بلسان حاله يقول ليس غير الله دائم ليس غير الله دائم واسألوا تلك الجماجم لو أجابتنا لقال استعد الموت قادم سوف ياتي الموت لكن أنت يا مسكين واهم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 وعير الله دائم واستنوا تلك الجماجم لو أجابتنا لقال استعيدت الموت قادم فاعتبر إن كنت عاقل كل ما في الكون زائم فانتبه يا صاح وعلم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 ولتعد الآن زادا وانت به إن كنت غافل وانت به إن كنت غافل ليس غير الله دائم واسألوا تلك الجماجم لو أجابتنا لقال استعد الموت قادم سوف يفنى كل كائن لا تكن للموت آمن هكذا يحكي الفناء فوق أطلال المدائن سوف يفنى كل كائن لا تكن للموت آمن هكذا يحكي الفناء فوق أطلال المداء لا تطع زيف الأمان فجواد العمر خائن ذات يوم سوف يكبه بينما أنت تراهن بينما أنت تراهن والملائكو حولنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه فقالت أمنا عيشة كلنا نكره الموت قال ليس كراهية الموت لما العبد المؤمن إذا بشر صلى الله عليه وسلم ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته فحب لقائه أحب لقاء الله وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله فكره الله لقاءه رواه الإمام البخاري والإمام مسلم لم يبقى معي إلا الدعاء أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم واحتزل للإخوة والأخوات على عدم تلقي اتصالاتكم لأنه مخرجي كل ما يبقى معنا إلا دقيقة أو دقيقتين إني داعا فأمن خلفي بكل من اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك أنت ربنا وأنت خالقنا وأنت رازقنا اللهم أهدنا وادبنا وأصلح لنا أحوالنا وقوي إيماننا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا اللهم توفنا وأنت رادن عنا اللهم قم معنا ولا تكن علينا اللهم لا تصلت علينا بذنوبنا من لا يخاف ولا يرحمنا بكرمك يا أكرم الأكرمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا يصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واقعنا وغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ارحمنا إذا ما جاءتنا سكرة الموت بالحق وكنا في غفلة من هذا رحمة اللهم بنا إذا ما جاءتنا سكرة الموت بالحق وكنا في غفلة من هذا اللهم هون علينا سكرات الموت وظمرات الموت اللهم هون علينا رؤية ملك الموت رحمة هو أم بنا إذا ضاقت علينا الصدور وحشرجت منا الصدور وشل اللسان وشلت اليدان وشلت القدمان وهبت في البطن وشخص في العينان بكرمك يا كرم الأكرمين اللهم ارحمنا إذا ما غسلونا وارحمنا إذا كفنونا ارحمنا إذا ألبسونا الثياب التي لا كمام لها وصلوا علينا الصلاة التي لا ركوع ولا سجود لها ارحمنا اذا حم باللالاق والسفه الساق بالساق بكرمك كرم الاكرمين اللهم هون علينا ضيقون القبر هون علينا ظلمة القبر اللهم عند السؤال اللهم ثبتنا عند السؤال اللهم اجعل كبورا روضة من رياض الجنة ولا تجعل عفرة من النار بكرمك أكرم الأكرمين إلى هناء وقفنا على بابك فلا تطردنا من على بابك فإن أبعدتنا فلا حول ولا قوة لنا إلا بك لا رب لنا سواك فندعوه ولا مال كلنا غيرك فنرجوه إلى هناء إلى هناء من نقصد وأنت المقصود وعلى من نتيكل وأنت صاحب الكرم والجود بكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم ذك الحصار عن في غزة وانصر عبادك واولياءك المجاهدين في الضف بكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم انصر عبادك وأولياءك المستضعفين في فلسطين وانصر عبادك وأولياءك المجاهدين في العراق وانصر عبادك وأولياءك المجاهدين في العراق وانصر عبادك وأولياك المجاهدين في العراق وفي أفغانستان وفي كل مكان من الدعاء عليك الإجابة وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين لحظة صفاء لحظة نقاء الموت القادم كانت تلك هذه الحلقة تتحدث عن الموت وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تجد هذه الكلمات وهذه الآيات والحديث صدى في قلوب المسلمين في بقاع الأرض فيعودون ويتوبون إلى طوبة نصوح اللهم إني قد بلغت الله ما فاشهد وعيدنا يوم السبت القادم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك الله وبرحمدك نشر الله إله إلا أنت نستخفرك واتوب إليك